ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنتان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويتغفروا ربهم ويتغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين